بسم الله الرحمن الرحيم هل اتى على الانسان خيل من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من رغبه ام شاغر نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا إنا أعتدنا بالكافرين سلاسل وأغلالا وتعيرا إن الأبرار يشربون من كأف كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يخجرونها تفجيرا يوفون بالنزل ويقافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأثيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شطورا إنا لقاهم ربنا يوما عبوسا قنطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وشرورا وجزاهم بما صبروا جمة وحريرا متكين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زم زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت خطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت خواريرا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان نزاجها جبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلجون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا من ثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا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 تصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آزما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة واطيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما فقيلا